الحمد <سؤال> لله رب على رسوله وصحبه اجمعين هذا باب ال24 انكثاب الصلاه صحيح الكلام لسيد الله والله تعالى اداب الامر في تحصيم الصلاه واتمامها والخشوع فيها قال حدثنا انا ابو حريم. محمد بن القاضي منصور قال حدثنا ابو اسامه ومحمد اسام علي الوليد يعني ابن جميل المخزوم ألكب صدوط عالم من فراز رمي برأي خوارج ورأي الخوارج المخصوب به التكثير بالكبيرة والتكثير بالنار لسببها والله بالغ نازل باطئ في كتاب السنه والجماعه ف العاصي الملتزم الفاسق الملي عند اهل السنه والجماعه لا يزال عنه مطلق الايمان ولا يعطى الايمان المطلق الفاسق الملي اعترازاً من الفاسق الذي هو منافق الذي هو مرتد الذي هو كافر أي مؤمن ناقص الإيمان مسلم عاص لا يعطى الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل ولا يُسْلَبْ عَنْهُمْ مُطْلَقِ الْإِيمَانِ أي حصل الإيمان خلافاً لماذا بالخوارف؟ الذين كفروا أمو المسلمين وَالْفِكَابِ الْإِلْكَابَاتِ معنا؟ واستدلوا لهم شبه يتمسكون بها وتشبثون بها لكن هذه الشبه وهذه الحجج كسران بقيعه يحسبوا الضماء ما حتى اذا جاءهم لم يجدوا الشيء كان على الماء شوفوا القضاء الماء في حاجه تبقى ما في قالوا النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس منا من حمل السلاح وليس منا من غش السنه منا اهو شوفوا ماء. العلماء ردوا على ها وقالوا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يمنح رجوم حتى يحب الرحيم نفسه شبهه الايمان قال ابن حديد والله لا, والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا ما هو يا رسول الله قال من, من جار ضائقه شو قالوا معنا واقف على هذا المنوال فقص ها <تصفيق> قالوا كل هذا لا يفيد شيئاً ولا ينفعكم و جاءت المرجئة في الآية جانوا خارج دولة العبين دولة يعني تهربوا الدنيا احرن شضاء الحق المعنى المرجئة لو سمحتم هذه البطرة المرجئة قالوا صارجه خرب الدنيا احنا ان شاء الله يكون احسنين وقالوا له ايش عجبك قال والله عندنا ان افعل ما تشاء من المعاصي والكبائر والصغائر اي مالك ايمانك يا ابي الصديق وزي ايمان جبريل وميكائيل والناس الناس بكم من هالايام حاربت يا رب النظر نظره الاعور البرجيه نظر النظر الاور شاف النصوص كده بس وما شافوش النصوص ليه الوجهه قال اهو وان جاء وانصرف سيقول جن فهم صح قال لا اله إلا الله دخل الجنه في صح لا اله الا الله حرم الله عليه النار صح هيك لما تاخد النصوص دي مع النصوص دي من المذاهب الصحيحه قالوا لا على ما هم عادوا فالراوي هذا الوليد يعني ابن كثير المحزومي هو صدوق عالمي المعادل لكنه رميه برأيه الخوال معانا يا رفاق وانتو عارفين برضو في كنا مجموعة من ناس <تصفيق> عمران ابن حطان ايضا ما جاء حديثه الصحيح رميه برأيه الخوال معانا؟ والسبب يا اخوة حاجة بسيطة جيدة عشان أبيل لكم ان القلوب ليست ملكا لكم ليست ملكا لكم انما هي ملك كل الله يقال لي وكيفاش اينا الرحمن يقال لي وكيفاش عمران ابن ده كان سنق فح تزوج امرأة كده من الثوارج وقال عساني أن أهديها تهتدي ما مر شهر والشهرين إلا وهو يقول برأيه خباله أفوت بيها الجماليها برأيها هي سيطرت عليها واثرت فيها وهو ازوجها يأمل أن يؤثر فيها يأمل أن يؤثر فيها لكن القلوب بين يدي الله بين أصبعين و أصعب الرحمن ومقريبه كيف أشهر. واحد القطيعي هذا امام من اهل السنة في فتنة من خلق القرآن هو قبل الفتنة والمعمعة يقول لو سألتم دابتي الدبري تسألوها السنية انت لقالت انا سنية الدابة يعني من حب وتبجح وتدلل للسنة قال لو سألتم الدابة انت ايه ستقول انا سنية فلما دخل فسألوه عن, عن القرآن فأجاب أجاب بالقول المدموع فخرج عن الناس قالوا انت عملت ايه قالوا والله ايه؟ دخلنا وكفرنا وكفرنا وخرجنا شاهدوها ازاي ليه القلوب بين أصبعين ومعصاد ربط الماضي ماضي ليه من جداك وين وجد قل خائف أسأل ربك ثبات أنك في زمان مليء من ذلك في آخر غزمين الذي هو زمان غرب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوضى للغرباء فعسى أن يكون من الغرباء ان شاء الله أملنا في الله كبير فلحدثني سعيد بن أبي سعيد مطبوري عن أبيه وهو أبو سعيد كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن المصر حافظ الصحابة مطلقا والمكثرون في دواية الأذر أبو هريرة جليب بن عمر وأنزل الحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة صلى ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها ثم انصرفا فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك يعني ألا تحشع في صلاتك ألا تضمعين ألا تدع العبك في لحياتك أو في معنى ألا تسكن جوارحك ألا أداة تنبيه واستفتاح معنى ما أحسنها ما أجمالها معنى أخوان وأيضا تشعر تشعر فيها بالعارف كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيعرض علينا ألا تحسين صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي يعني لا تنقرها بك لغراء لا تتعجل تسرخ من سجودك ورفعك أشد الناس سرقة من سرق من سجودك ورفعك يضمئني اتعجل من الناس من تراهك يا يعني يريد ان يعتدل من الركوع وحال كده بس لا يقوم س... لا يطيل عليه الصلاه والسلام اعتدل من الركوع عاد فقرات ظهره الى موضعه كما كان عاد كله موصبتني موضع فقال صلى الله عليه وسلم ان على ينظر المصلي اذا صلى كيف يصلي بينما يصلي لنفسه نعم في الركوع لمصلحة نفسك لثمرة إيمانك ودينك لنفعك أنت لتأتمر بالمعروف وتنتهي عن المنكر فالبعض الناس يسرق ويصلي فجاء واحد اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام فلان يا رسول الله يسرق بالليل ويصلي بالنهار فلتتنهى عن صلاه ستنهى عن صلاه نعم ان الصلاه تنهى عن فحشاء ومنك واستعينوا بالصبر والصلاه كان الامام بخاري اذا راض ايه ان يروي عن محدث عن شيخ ياخد منه حديث ان في الصلاه هو فين من الصلاه اين هو من الصلاه في خشوع في تدبر في سكون اعضائه في الطمأنينة في الإطالة قال فإن يصلي لنافسي إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يديك هذا من خصوص النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة نؤمن بهذا ولا نتأوله ولا نقول هو مجال معنا؟ وأيضا الكيفية لا نعلمها الله علم بالكيفية هذا شيء أخفاه الله عنه لا نجد الكيف لا نعلم نحن نؤمن بهذا وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بوقت الصدق ليس مطلقا هذا واحد وأيضا في من الناس كده من غالى في حب النبي عليه الصلاة والسلام فسامى هذا الحديث فقط ويرى في الظلام كذلك نحن مش عايزين معنا مع الناس خلونا مع الناس لن نروح شبعين معنا يا إخوان؟ طيب إحنا الآن أخذنا للظاهرة هم بس الظاهرة إيه؟ اللي بيعتبر المعانة معنا يا الظاهر المحمول الشيء المدمون بارك الله عليكم طيب كم حديثاً قرانا يا إخوة؟ حديثاً واحداً حديثاً واحداً حديث من من الصحراء؟ عبي وغير حديث أبي وغير؟ عندنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغدادي ابو رجاء وانتم تعرفون قتيبة في بدايه امره كان في الراي كما هو ايه في الراي واتر كالنصوص فلما نهمه فراى ان مزاده دنيه من الشمال مزاد قرب فاراد الناس ان يتناولوها كل أن يريد أن يتناول ينظر زيان لا أستطعوش وجاء تناولها ونظر فيها فرأى ما بين المشق والمشق فمشى إلى المعبن فعرض عليه رؤية فقال هذا أمر لك أن تدعي النظر إلى الرأي وتحفظ الحديث فميه وميه. مشى لجراسة الحديث وحفظه وإضافة خلّ لأن الرأي لا يبلغ بين المسرق والمغرب إخلاق الحديث يبلغ بين المسرق والمغرب شو الإمام مخارج شو بينه وبينه كم؟ ألف ومثال سنة مثلاً ها بلغ بين المسرق والمغرب ولا مغرب يعرفه العلماء وطلاب العلم والعوام والناس كلهم الإمام مخارج طب الإمام مسلم طب الرأي واحد بقى متعمق في الرأي لا يبلغش المبلغ ده أبدا فقال يا إخوان المبلغ وأبوه أبو قتيبة نام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مع كتاب كتاب في اسمه العلماء يسأل الله نجعل منه فقال يا رسول الله اسمه ولد في ذلك كتاب قال نعم غشرة قتيبة بنساء كان من بغلان بغلان دي من بلاد فاكس البلاد, البلاد أصبحان لكن هي كانت نائية عن الطريق والقرية النائية على الطريق ما يكونش لها ذكر ولا معارف إحلام القرية اللي على الطريق كل الناس يمرون عليها طريق رئيسي طريق دولي ايه معروف فعرفت القرية بالإمام هان شتهرت تم القرية دي كل مرمونا في واقع الناس في جغرافيا ناستريج الناس لكن ينشأ فيها العالم فالشرح في الله بالدنيا قال عن مالك بن أنس أبو عبد الله إمام ذال الهزر يأمل جوابه فلا يراجع هيبته والسائلون نواكس الأبطان أدب الوقاري وعز سلطان التطاع وهو المطاع وليس بالسلطان إذا ذكر الأثر فمالك للنجم قال الشابعي لو مالك وسفيان لا ذهب علم الحجاز عن ابي الزناد فله من الزناد عبد الله بن ذكر و الزناد نقه و كنيته عبد الرحمن عن الاعرب عن رمضان بن هرمز و داود عن ابي هريره الصحابي الجليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتها هنا فَوَاللَّهِ مَا يَغْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا سُجُدُكُمْ إِنِّي لَأَوَاكُمْ وَرَاءَ ظَخْرِي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار محمد بن المثنى المنسى ملطى بالزمين العنز وابن بشار محمد بن بشار ظنّار قال حدثنا محمد بن جعفر ظنّار سمي أبو غندر من كفرات أسئلة وتشغيب على شيخي ابن جريد غندر بلغة الإعجاز المشار جبا معنى أبوان طيب وكان على مدار خمسين سنة يصوم يوما ويفكر يوما رحمه الله تعالى وكان ربيبا لشعبه لازم شعب عشرين سنة وهو ربيب شعب تزوج شعب أمه معنى؟ وتزوج هشيم بن بشير السلمي أم شعبه ليكفي شعبه قال سمعت قتادتك ابن مالك قد عم السلوس أبو الخطار أريد أكبر عن أنس ابن مالك وصحابي الجليد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود إياكم والإعجال والإسراع والسرق من السجود الرقوع إياكم أن ينقر نقر غراب نعم طبعا نحن من يكفي للأصلاة أخوان أن نتشبه بعدة حيوانات ذكروها في عدة أبيعات قالوا إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن فتيان فيها بستة بروك بعيد على انت تعرفون حديث احنا نذكر ما جمعوه في المنظ وبعدين نتكلم عليه صحه ولا لا حديث ابي هريره اذا سجد احدكم فليبرك كما يبرك البعير والحديث هذا الصحيح انه ضعيف الصواب انه ضعيف فالضعف هو بما بسبب محمد بن الحسن الملقب بالنفس الذكيه كان اه رجل رجل مغزا هو الذي تفرض برواية هذا فحديثه فيه بخاري من الصعب أن يقوم هذا الحديث بعد قال وأيضا أحاديثي أخوة نزول على ركبتين قبل اليدين بعيفة إذا الأحاديث في هذا الباب بعيفة وفي الجهة الأخرى بعيدة والصواب مذهب التخيير بين أن تنزل بركبتين أو بيديك الأمر فيها السهل وهذا مذهب جماعة من أهل الإمام رواية عن الإمام مالك وهذا مذهب قد من السابقين واختيار الشيخ الإسلام للتأمير رحمه الله تعالى قال وَالتفاة كثعلة وَنَقْرِ غُرَابِ إِلتِفَادِ الثعب إِلتِفَادِ بِاللَّاقص بِالْعُنُقَ كَبْرِ بِغَيْرِ حَاجَة لما لو كان لحاجة بس فالتفت أولاك الصديق لما صفقوا ده أن النبي دخل ها؟ فما عرف لماذا صفقه فلا بد أن يلتفت وكان لم يلتفت يعني يكون من عادة أن يلتفت والتفت النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي والشعب وجهل في الصلاة طيب قال ونقر الغرف أهو الإسراع في السجود والرفوع لا ينتم السجود ولا رفعا قال في سجود الفريضات وإقعاء كلب أو كبسط ضراعه إقعاء كلب يجلس إنسان بين السجدتين أو في التشاهد تمام وينصب قدمين وأليتين بين قدمين معنى عقب وإقعاء آخر ممدوح محمود سني بين السجدتين ينصب قدميه ويجلس عليهما معلم قال وكبسط ذراعه بسط الذراع حتى ينال المرفق الأرض كده. وهو ساجد وأذنى بخيل عند فعل التحيات السلام عليكم وعليكم الله السلام عليكم وعليكم يعمل كم الصوبة للأيدي تكون على الفكبين معنى؟ طيب عندي السلام قال وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعاته معنى؟ معنى إيه؟ إن إنسانه لو ركع لا يخفض رأسه كما هو صنيع الحمار معنى؟ تكون الوجه في سوى الضهر فكون النظر تلقاء الوجه لا تنظر في موضع السجود لانك ستضطر رفع راسك ولا تنظر في بين رجليك وقدميك لانك اضطر تخوض ركعه اذا الان ابيت نعيد مره اخرى اذا نحن قمنا بالصلاه في امانه نهينا عن الاتيان فيها بشتات غروب بعير والتفاة كثعلت ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلبه أو كبسط ضراعه وأذناء بخير عند فعل التحيات وزدنا كتجبيح الحمار بمدين الظهر الذي زل على والسلام والصمعاني كان له دوان وشعر أنه الصمعاني رحمه الله الصمعاني أتى بالأبيات الثلاثة وزد عليها وزدنا كتجبيح الحمار بمدين التسبيح والخفض المبالغه في الخفض فقط بمده الى عنق وتصليب لراس بركعته فمن من حفظا لبيات اخوان مشي الله اذا نحن قمنا في الصلاه نهينا عن الاتيان في هذه الستات اذا نحن قمنا بالصلاه فاننا نهينا عن نهينا عن الاتيان فيها بستان بروك بعير والتفاة كثعلام بروك بعير والتفاة كثعلام ونقر في سجود القريطة ونقر غراب في سجود القريطة وايقاع قلب او كبسط ذراعه طولنا عليك اسرانه ثالثا غراب في سجود الفريضه وايقاع قلب او كبسط ذراعه واذناه بخيل عند فعل التحيه خلصنا هذه جميل وإفعاء كلب أو كبسط ضرعه وأجناء بخير عند فعلي التحيات وزدنا خلصت الثلاث أميات أولاد وزدنا كتجبيح الحمار بمدين لعلق وتصويب لرأس بركعة وقلنا شكرا بيتة نصر جميل وتدبيح وجدنا كتدبيح الحمار بمدين لعنق وتصويب لرأس بركعتي بالركع يعني ركوع قال حدثنا أبو غسال المسمعي هكذا مالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا معاذا ابن الشام ابن أبي عبد الله الدستوى قال حدثنا أبي الشام الدستوى قالوا حدثنا محمد بن المثنف فتاعدون أبي الإسلام السامة أو موسى العنز مراقب بالزمن قال حدثنا ابن أبي عبي أرفتمهم محمد بن إبراهيم البصر عن سعيد وعن ابن مهران أن يشكري سعيد بن أبي عروبة أبو عروبة مهرة كلاهما عن من عن قتال ندعم وانسعيد عن قتال دم كان سعيد يقول أني لأحفظ حديث قتال كما يحفظ أحدنا الفاشحة أو سرط الإخلاق وكان يقول صالح حديث قتال في نساء في فمي كان به ليجه هيجه نما مور عن يعتن حب ابو عن انس وهو ابو حمزه صحابي الجليل رضى عنه ان النبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اتم الركوع والسجود والله اني لا من بعد ظهري اذا ما ركعتم واذا ما سجدتم قاله في حديث سعيده إذا ركعته وإيده أستجده باب تحريم سبط الإمام نبطوعه أو سجوده ونحوهما نعم بل والله قال الشيء حرم فعلا بل لو سبق القمان أيها الأخوة الكرام في تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة <تصفيق> وكذا لو سبق الإمام في التسليمتين الصلاة باقلة لأنه تكلم بكلام يخاطب به الناس ولم يسرع له هذا إلا بعد تسليم الإمام فإذا سلم فسلم وإذا سلم فسلم وإذا انصرف فسلم معنى يهوان أما دون تكبيرة الإحرام ودون السلام مسابقة الإمام محرماً هو آثم فيه كأن ينحني للركوع قبل أن ينحني الإمام كأن ينزل السجود قبل أن ينزل الإمام معنا وحديث الضراء في الصحيحين في أمر السجود خاص كنا لا نحمي ظهورنا إلا إذا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام وضع رأسه على الأرض في السجود كنا لا نحني ظهورنا قال يا اخوان شوف السنه كيف في مسابقه الايمان الشخص بها اما في مسابقه في امر تكبيره الاحرام فالحكم واسمعه وكذا مسابقه في تسليمتين قال حدثنا ابو بكر بن من هو عبد الله بن عمر علي بن حجر ووسع بن الله بده الى بكر قال ابن حجر ابن حجر قال اخبرنا وقال بكر حدثنا علي بن مشهر القرشي ثقه الله غرائب راوه بعد الاضر جاءت الغرائب على المختار ابن كل كل صدوق عن انس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالربوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي ثم قال ونبي النفس محمد يلي في إثبات صفة يلي لله عزيزي على الوجه الذي يليق به الله لله والكيثية التي أعلمها سبحانه لو رأيتم ما رأيتم لضحكتم قليلا ولمكيتم كثيرا قال وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار قال حددنا قديبة بن سعيد قال حددنا جرير ابن الحميد ضبيحا قال وحددنا ابن نمير نام واصحاب ابن ابراهيم صاحب الفسول احسن علي بن فضيل محمد بن فضيل الملقب بعالم هذا محمد بن فضيل محمد المفضل احسن محمد بن فضيل فضيل بن غزوان ابو عبد الرحمن صدوق عارف الحديث لكنه رمي بالتشيع نعم وفضل علي الشيخ أبو الفضل عارم قال جميعا عن المختار ابن فلفل عن أنس رضي الله عنه عن نبي عليه السلام بها لا حديث وليس من حديث جريد ولا من الصراحة قال حدثنا خلف بن شام صاحب الليل قراءها وأبو الربيع وهو سليمان بن داود الزهران وختيبة بن سعيد كلهم عن حمال قال خالف حددنا حمال ابن سي حمال ابن زيد ابو اسمعيل جاء من عيمة الحديث والسنة عن محمد ابن زياد والجمحة البصري ثقة ثبت قال ابو غريب قال قال محمد صلى الله عليه وسلم شوف تأكيد نعم وفيه أيضا مبالغة في التخويم لجلب مزيد الاعتناء والانتمام لست على الذي يقول إنما قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وهذا أمر هو نؤمن به ونصدق ويفيد هذا الإثم وأن هذا من الكباب ولا يستبعد وقوع هذا في الواقع حكي عن بعض المحدثين وهو ابن حجر أنه ذهب لشيخه يسمع منه الحديث ولعله بلاد العرب فكان هذا الشيخ يحدثه كما يقولون من وراء حجا استطاع من وراء استطاع منه ففي يوم من آيام أقسم عليه أن يرياه نصف فألح عليه فكان هذا المحدث يستعف قال فكسر الأسف فإلى الوجه وجهه قال هذا سبب أني كنت أقرى الحديث وأستبعد أن يكون فلا يقع في نفسك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام سبقت الإمام للتمره وكنت أستبعد أن يقع هذا فوقع له حقيقة هذه يعني تحكى في تراجب هؤلاء الأئمة ولا نستبعد مثل هذا وعلى كل حال العهد فيه على الله الذي حكر لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدره هذا التحويل قالوا قد يكون في الدنيا وقد يكون في الأخذ ولا منع أن يكون في الدنيا أو في ولا نحمل على المجال قال حدثنا عمر الناقل عمر بن حمد بن بكير الناقل وزويل بن حرق أبو خيثمة النساء قال حد... لفنان حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عليا بن مقصة بن عليا معنا إخوان أبو بيس بصري عن يونس أو ابن عبيد ابن دينار العبد أبو عبيد بن زياد ماذا عبدون يا محمد بن زياد يا أبي الإسلام السابق أبي وغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمن الذي ينفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة في ناره عبان الله يفعل فرا عبد الله ابو روحان بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري فرا حدثنا قبي معاذ بن معاذ فرا حدثنا شعبه من شعبه صهب الحجاج من الورد العدكي ابو بسام امير المؤمنين بالحديث قال حقا وحدثنا وبطل ابن عبد الله بن محمد عرس الكوف قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاس أبو سفيان قال وكيع فقة بين ضعيفين يعنون ابنه سفيان وأباه قال عن حماد بن سلم أبو سلم الشيخ الإسلام كان من عباد الزهات كلهم عن محمد بن زياد الجمحي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبي عليه الصلاة والسلام بهذا غير أن في حديث ربيع من المسلم أن يجعل الله وجه وجه حمار نعوذ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء بالصلاة وهذا لا يكون إلا إذا استقبل الرغي بالسماء بوجهه تماما كاملا كده على فضل قلنا رفع عينيه كده الى السقف مثلا وهو لا ينطبق عليه هذا الوصف المقصود تكون السماء قبلته له فهو قائم يعني يستقبل وجهه قال عن رفع البصر الى السماء في الصلاه طب احنا بنصلي الان فوق تحت وصف الصقف أيضا سمى سماء كل ما علاك فهو سماء كل ما سكل فهو أرض عرفنا يكون يطلق على الصقف سماء العلوه السحف سماء العلوه السماء المعروف الطبار سماء قال حدثنا أبو بكر بن أبي سيف وأبو كريب قال حدثنا أبو معوي عن الأعمس عن المسيب عن تميم بن طرفة ووطائه ثقة من الثالث عن جابر بن سمرة الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينترين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم انظر هل الفعل هذا وعيني والتهديد يا كان ان يخف بصره يا يذهب بصره بهذا الفعل في استهانه بمن يناجي نعم ومن يقابل انت اذا كنت في نصب الله وجه قبل وجهه فاذا صرف انصر العبد انصرف الله عز وجل عنه لا ينتهي أن أقوام يرفعون أبصر من السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه انت، أنتوا تذكرون آية قد نرف قد نوبا السماء كالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر في السماء ينتظر متات الوحي التضيير القبلة نعم قال أو لا ترجع إليه هذا وعيد فلحدثني أبو الطاهر من هو؟ أحمد بن عمر آه. أبو الطاهر المصري من علماء ومقام مصر وحفادي. وعمر بن سواد العمير العسين فقه قال أخبرنا ابن وهب عبد الله ابن وهب أبو محمد فلحدثني الليل بن سعب أبو الحارف الفهم المصري ملقب أبي المكان لكرمه وجوده وبدله والسخائه وقيامه بالضنفان وطلال الحديث في زمانه وكان أعلم المالك وفقه منه إلا أن مالكا قام به أصحاب والليف لم يكن لم يكن بأصحابه حتى ذع وانتشر وخشي الناس حتى جاء بعض الوشاة يقول للخليفة كتب له أبيتان أرسلوا من لعبد الله عبد الله عندي نصائح وحكتها في السر واحد امير الاثمينين تلافى مصر فإن أمير الليك بن سعد يعارض بالله ويوشي عند الخليفة يعني أيها الخليفة أدرك نفسك فإن أنا خاف علي. من جمهارك اللايف ابن سعد سبحان الله ولا في مثال ده كان معذب نود العلم يا سلطان والاخلاق الطيبه سلطان والكرم درع هذا اللايف ابن سعد الشخص صاحب قبل الحديث يا اخوان قال اخبرنا ابن الوهد وعبدالله ابن الوهد الفقيه المصري والحديثة لله ابن سعب ابن الحارف ولو ولد اسمه علي غير الحارف عن جعفر ابن ربيعة وابن سرحبيل ابن حسنة قل تمدي فكر عن الدعال عند الدعاء في الصلاة عفر عن عبد الرحمن الأعرض وهو ابن هرمز أبو داول عن أبي هريرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنتهيان لأقوام عن رفعهم أبصارهم أبصارهم يا أخوان ما إعرابه مفعول العمل فيه المصر رفع له ها ولولا دفع الله الناس بارك الله فيك عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أولى فخفن أبصارهم إذا الإنسان هو طائم سواء قبل الركوع أو بعض سواء عند قراءة فتحة أو لأبتدام لا يرفع وجهه إلى السماء لا يرفع رأسه وبصره إلى السماء فأيضا ترون بعض الناس إذا قام من الركوع يفعلها كذا هيئة الداعية سمع الله لمن حمده هذا إخوان المخالفات بالصلاة من أخطاء الصلاة سمع الله لمن حمده فلا كذا الصواب يفعلها كذا ثم إن أراد أن يضع يديه على صدره مرة أخرى أو أرسلها أو الأفضل إرسال هل تفضل التحريم لله؟ لا شك لا شك أنه في التحريم لكن لا تفضل الصلاة يا معنا؟ العلماء يدخلون هذا في مكروهات الصلاة ولا يلزم أن كل المكروهات على المعنى الإصطلاحي فيها ما هو يكون صاحبه آثما في المكروهات التي لكرها العلماء في مكروهات الصلاة فيها ما هو يؤدي إلى الإفن والعطومة معنى يا أخوان مثل الذي ذكرناه في المسابقة ومثل هذا بارك الله فيك. قال لانتهيان أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء بالصلاة الى السماء أو لتقتفن أبصارهم عيد شديد هذا يجل أن صاحب هذا الفان آفن آفن بارك الله طيب هنا سؤال قبل أن ننتهي أخوان من هذه الأبواب التي تعالت الصحيح مسلم يقول أحد أخواننا هناك أشياء مثل حديث الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام راك حديث أبي بكرة إدراك أبي بكرة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وراك فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من الذي فعل كده وكده من الذي تذبذ الصف من الذي حفظ النفس معنا فقال وبكرة أنا ها؟ قال زادة الله حير صلى الله يعني لا تعود إلى الجارة والسعي في فرقة بين يا إخوة يعني أنت قادم البدل الآن تريد مزد السعي هو الخبر ها؟ السعي هو الخبر الذي يحفظ النفس لكن هناك مقاربة خطة بدون خبب ولا سعي ولا جاري لا بأس بمقاربة الخطة معنى إخواني يعني ممكن إنسان يسرع بمعنى يعني يقارب خطة بلا خبب ولا سعي بلا هرولة لا يهالب لأن هرولة دي بتعملين تدل حفز النفس مما يضيب في الشعر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه صحابي الجليل ما سمو إخواني أخواني البركه الله الصلاه ده او بكره ها ايوه بكره الحال وكفايه من حال الثقه طرك الله خير عمل ثلاثه اشياء بكره رضي الله عنه جاء يجري يسعى وذبل الصفره كان يعني ركع كده قبل ما يفصل وعمل ايه بقى وادرك الركوع وعادرك لانه سلم مع النبي عليه الصلاه والسلام وجوب النبي عليه الصلاه والسلام وخاطبه وقد جادك الله حرصا ولا تعب لا تعبين ايه الى الخبب والهرول اما كونه اتب بدون الصف هذا من السنة طالب ومن فعل هذا ودخل مع الامام ادرك طيب الثانية الثالثة ماذا اعتد بايه بالركوع اعتد بالركوع واعتبره وهذا خول جميل الاين أن من أدرك بالقوع أدرك بقع خلال عن السعب لا تعدي إلى إيه؟ إلى طيب الآن السؤال في إيه؟ كون النبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع هذا؟ من فعل كذلك؟ طيب إحنا معنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من النهاء خلف الله؟ عربنا؟ والسؤال إيه للأخير في طيب الجواب على هذا السعب أول حاجة أليس الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة التي صعدت كيف ضرقتكم عبادكم لا فيش تعارف والله سميع علي حكيم خبير يعلم ما أنتم علي أقول لا لا فيش تعارف هذا أمر الأمر الثالث لو يقوم النبي عليه الصلاة والسلام كده يفسك أبا بكر ويفاجئه إذن اللي عملتك الآن هذا ربما يقع في نفس أبي بكر وربما النبي عليه الصلاة والسلام خلقه ليس هكذا خلق بخلق في التعليم معنا يا أخوان وتفسيط المسائل زي ما وضع مع معايا في السلبي يوم هما يشمت الرجل أرحمه الله في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام سمع والصحابة يصمتهم كادوا أن يبتش فيه لما سلم قال والله ما رأيته معلم الأفضل من النبي عليه الصلاة والسلام الآن النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن ونصدق أنه يرى من وراء ظهر الصلاة هذا الأفضل الوجه التالي بقى يا إخوة ما قمش حد من صحابك كده قال يا رسول الله أنت بتسأله ليه مش أنت أولدين لنك بتشوف من وراء حدا للنبي كده لا بيش حاجة عرفنا إلا ما بيش تعارف بين كون النبي عليه الصلاة يرى من وراء ظهر في الصلاة و بعض الناس كان معتالك طيب خلي واحدة تانية بعد النبي عليه الصلاة لا ينام قلبه إلا نام صح ولما بيكون النوم بتوبة صح ما بيش تعارف اما احنا اذا جملة منهم له اوه علينا ضرطة والنبي عليه الصلاة والسلام يقوم كالمعتاد كده يطعم صح؟ مع انه قلبه لا ايمان حافظ لنفسه لحده يعرف ايه شعر اما عينات تنامان اما قلبه لا يعني. احنا بقى تنام العينان وينام القلب وتشخل وخذ نفسه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بارك الله فيكم مفيش اي تعارض الاخر السيد مفيش اي مشكلة الامر يفيه الحق هنا في السؤال بابك زال الله خير الاخر يقول ما صحة من يقول قول من يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفية رؤية اخبار وبسيط هذا هو التأويل اللي يقول بالقول ده اول بالحديث واحنا قلنا نؤمن بهذا حديث على حظيث قدرتي الكيفية اعلمه الله ماهوش مجاز ولا ان اتأوله الله خير سبحانه الله وحمدك سلام علي الى الان انظروا بالكتاب الواسطية ان شاء الله